بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فطحر والذجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر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 وما جعلنا أصحابنا لِإِلا مَلائِكَةُ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا فيما نوء ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟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 إنها لإحدى القبور نذيرا للبشر لمن شئ منكم أي يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كتبت رهينة إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نق من المصلين ولم نق نقعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نَكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَأْتِيهِمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ بل يريد كل مرئ منهم أن يبتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شيء ذكره وما يذكرون إلا أن يذكرون شاء الله هو التقوى وأهل المغفرة